واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولم ادر ما حسابيه يا, يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه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 ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض ل ق الاقاويل ل بعض ل ا لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه ا ل و ت ي ن